Thank mm -hmm. you. وذكره في الكتاب لا يلا عليه صلى شلل وفي الرسالة تحول معل يالله يلا مجله مجله شلل يا ابن الزمان والواسفه ليس يبلا يا الله اي هتما لا شله والله ما حدا علاه ترجم يا الله تل ولا شمشله